فَفِرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَلَذِينَ مِن قَذِرِهِمْ من رُوَسُولٍ إلَّا قَالُوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقن بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بما كسب رهين وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لقوم فيها ولا تأثين ويقوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا عذاب السموم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم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 أَمْلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ البنون؟ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَ الْضُّوَنَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنٍ نَارٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُولُ وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارٍ نُجُومٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ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 ما كذب الفؤاد ما ما أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغشاه ما زاغ البصر وما قضاه لقد رآ من آيات ربه الكبرى رأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة طيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما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 فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرات الذي تولى واعطى قليلا واكدام اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر واثره أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفاء وأن إلى ربك المنتهى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 أهلك عادل أولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك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 بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهوال وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَابَ مِنَ الْأَبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ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 قد قدر وحملناه على ذات الوحي ودسوه تجري بأعيننا جزاء اللي كان كفر ولقد تركنا آياته فهل من مذكِر؟ فكيف كان عذاب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر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 أُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ولذر ان ارسلنا عليهم صيحه واحده صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكير كذبت قوم لوق بالنذر إنا أرسلنا عليه الحاصبا إلا آل لوق نجيناهم بسحر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 أكفاركم خير من أولئكم أم لكم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 وخلق الجن من مارج من نار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 فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء بكمات كذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء؟ أي ربكم ما تكذبان سنفرض لكم أيها الثقلان سنفرض لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذو من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن مِنْ أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام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 كُمَا تكذبان يُعرف المجرمون بسيمائهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن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 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّةٌ لَّفِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهَمَةٌ لَّفِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينا من الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 ربك ما تكذبان متكئين على رفرف الخضري وعد قرين حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم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 ثلة من, من, من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشئه الاولى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 لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمضرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا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 فَذِى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ونحن اقرب الیه منكم ولكن لا تبصرون ونحن اقرب الیه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين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 جعلتُم مستخلَفينَ في فَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وأ...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 ليخرجكم, ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض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 مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمل الذين آمنوا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 أصحاب الجحيم اعلموا أننا الحياة الدنيا لعب وله وزينة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 وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وفي الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى فرة من ربكم وجن وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا, أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يأتيه من يشاء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 وَنُنَزِّلُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ومنافع للناس.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 ثم قفينا على تاريه برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه, وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفته ورحمة ورهبانية لبتدعوها